هذه الروايه التي جعلت مال الصائب بعد موته للامام ومن الانفال وبين ال عفوا التي جعلت مال الصائب في بيت المال اظن يا علّت ما لس بعدي. عليكم السلام ورحمة الله. تؤخذ وتلبليه. فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي هذا وروايات الروايات الدالة على أن مال الصائب يرجع الى الامام الصائب الذي لم يتولى أحدا يرجع إلى الإمام ويكون أنفاله الشيخ الحر أراد أن يجمع بينهما فذكر ثلاثة وجوه للجمع الوجه الثالث منها خواضح أنه جمع تبرعي وهو قوله الإذن في إعطائه للمحتاجين التفضل من الإمام والإذن في إعطائه للمحتاجين من الإمام قوله عليه السلام التفضل من الإمام والإذن في إعطائه للمحتاجين من المسلمين حيث قال فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين هذا تفضل من الإمام طبعا هذا واضح أنه جمع تبرعي هذا ظاهره أنه حكم شرعي حملة انه على أنه تفضل من الإمام هذا واضح أنه جمع تبرعي والجمع الأول وهو أن المقصود ببيت مال المسلمين بيت مال الامام طبعا هذا الاصطلاح اصطلاح بيت مال الامام انا ما شايفه في الروايات هذا في كلام الشيخ الحر يقول المقصود ببيت مال المسلمين بيت مال الامام هذا بناء على فرض تناقض الصارخ بين عنوان مال الامام وعنوان مال المسلمين يكون هذا ايضا جمع التبرعي بعد فرض التناقض الصارخ بين العنوانين عنوان مال الامام بيت مال الامام في لغة روايه ما أدنى لكن مال الامام فأدنى الانفال للامام فموجود أدنى فهل عنوانان بناء على الفرض التضاد الصارخ بينهما ايضا يكون جمعا تبرعيا يبقى الحمل على التقيه الحمل على التقيه يرد عليه ما ذكره الشيخ المنتظر في الجزء الرابع من كتابه في ولايه الفقيه صفحه واحد وعشرين وهو أنه مع وجود الجمع العرفي عدنا يقول إحنا عدنا جمع عرفي مع وجود الجمع العرفي مجرد أن هذا موافق للتقية وذاك مخالف للتقية هذا ما يوجب الحمل على التقية مع وجود الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية وهو من صفحة 21 وعشرين إلى صفحة 24. فيها الصفحات يبحث منفصلًا في القراءة على ما يقوله من أن ما للمسلمين ما للإمام تعبيران متقاربان يشبه أن يكونا متحدين من يقول اتحاد؟ يشبه أن يكونا متحدين. بحيث لا يرى تضاد بذاك المعنى بين روايات الأرض كلها للإمام وبين روايات أن الأراضي مفتوحة عنوة للمسلمين وإنما نصل إلى نتيجة تقييد من التقييدات تقييد ما يرد عليه ذاك اللي قلنا أنها آذل آذل لهجه, لهجة آبي عن التخصيص يا أبا سيار أليس لنا أمالنا من الارض وما فيها إلا الخمس ما نصل إلى تخصيص من هذا المستوى الذي تأبل عبارته عن ذاك قرانا الشواهد ما تعرضنا لتفاصيل ما بحثه الشيخ المنتظري ثم يجرنا الى مناقشاته وهذا ياخذ من قد ما افتكر اننا بحاجه اليه وانما قرانا الروايات التي تمت دلالتها على هذا المعنى على تقارب بين المفهومين وبعد عند ذلك نقول أن عليكم السلام علي الله أن خلاصة الجامع هذه خرجت الاراضي المفتوحه عن وثن عن اطلاق الحكم في الارض كلها لنا وليس عن عموم الحكم ولم يخرج لا عن عموم حكم الارض كلها لنا ولا عن عموم حكم الأرض الخربة كل ارض خربة للإمام قلنا ذي كان يصير معارض كل ارض خربة هم يصير معارض غير ما هناك هذه بالعموم من وجه ذاك بالعموم المطلق الأرض كلها لنا هذا بالعموم من وجه لأن الأراضي المفتوحة عن وتنبيه خربة يا خينا فبالعموم من وجه نبقي الدليلين هم كل أرض خربة وهم الأرض كله كله نبقيهما على عمومهما ولكن نقول هناك فرق مختصر في الحكم في الحكم الشرعي في طريقة التصرف والفرق المختصر هكذا نشرح بالنسبه للاراضي المفتوحه عن وتان يجب على الامام ان يصرفها في صالح المجتمع الاسلامي كمجتمع او الامه بوصفها الاجتماعي لا لشخص خاص بينما مقتضى اطلاق معن مقتضى اطلاق ادله الانفال أن الأنفال يصرفها كيف يشاء أن الإمام يصرفها كيف يشاء طبعا يصرفها في صالح الإسلام مو يصرفها تصرفا شخصيا اعتباطيا يصرفها في صالح الإسلام لكن أن يصرفها للمجتمع كمجتمع ما واجب عليه يقدر ينضي إلى شخص ما هذا من حقه أن يعضي إلى شخص ما ما دام فيه مصلحه للاسلام ما دام فيه مصلحه للاسلام فطبعا الامام ما يتصرف بها الاموال تصرفات شخصيه بحته بمثل ما يتصرف صلى الله عليه في ميراثه حينما يرث ثم يتصرف بذاك الشكل يصرفها في مصالح الامام لكن ما لازم ان يصرفها في المجتمع كمجتمع يصرفها ولو في شخص من المسلمين عندما يكون كون فيه مصلحة إسلامية على كل حال يصرف. أما الم مفتوح عامة ما يجوز لهذا هو الإمام صلى الله عليه إلا اللهم إذا اقتضت الولاية العامة في لا بد من ذلك ل لخبرنا على الإسلام ذلك بحث آخر مو خارج عن بحثنا لكن على العموم لا يجد له ذلك بل يجب أن يصرفها في مصرف الأمة كأمة وفي مصرف المجتمع كمجتمع وعين ذلك نقوله في ميراث من لا ورث له ميراث من لا ورث له أنفانه وللإمام لكنه خرج منه بتخصيص أو تقديم ولم يخرج منه بتخصيص أو ترديد ولكنه خرج من أن إطلاق حكم الأنفال الذي هو عبارة عن صرفها في مصارف الإسلام ولو بشأن شخص خاص خرج عن هذا وجب صرفه فيما يكون صلاحا للمجتمع الإسلامي كمجتمع فيجمعها ال الميراث يجمعها او خصوصيه او خصوص خصوص اموال سائبه خصوص اموال سائبه بقدر ما نبكل بها المشكله المقدار نقول انه يجمعها حتى تصير مجموعه وتصب في صالح المجتمع كمجتمع وفي صالح الامه كامه إيه؟ يعني الأنفال على العموم للإمام ويصرفه الإمام في... طبعا يصرفه في مصالح الإسلام يعني ما يفعل الإمام مع الأنفال كتعامله مع ميراثه الشخصي الذي يرثه من أبيه ليس كذا يصرفه في مصالح الإسلام لكن في مصالح المجتمع كمجتمع له ما لا بالنسبه لهذا الميراث او بالحدود اللي وردت ضمن الروايات اللي قراناها يجمعها ويصبها في مصلحه المجتمع كمجتمع هذا هو الجمع الذي يقترح في المقام فاذا انتهينا الى هذا الجمع راينا جمعا عرفيا وليس تخصيصا بالشكل الذي قلنا انه لا يقبل التخصيص يا, يا أبا سير الارض كلها لنا لا يقبل التخصيص لهجته ابي عن التخصيص اذا انتهينا الى جمع الاورفين من هذا القبيل اذا انحلت في المشكله هذا خلاصه الموقف وبعد ذلك توجد مسائل يجب أن نبحثها النيه حتى نخرج بعد من بحث الأراضي بل أنا فعلا ما عندي إشكال علي أنا فعلا إشكال ما عندي علي هل سأنتم تفكروا أكثر وطالعوا هم كتاب الشيخ من الصفحة قلت صفحة اثنى عشر مو 21 الى 24 بحث مفصل عندي طالعوا وان كان انا كثير منها حدثتها وبعض النكات قضفت عليها يعني هذه النكته هو شارحة في في المفتوحة عن ما اظن انها شارحة في ميراث من لا له يعني ما في يعني لكون شارخة هنا أن هذا كيف نجمع أظن ما شارخة هذه من اضافتي بينما كثير من الأدل اللي هو جايبه على أن مال الإمام ومال المسلمين مضمونان متقاربان وليسا مضمونين متقاردينهم كثير من أنا حذفتها ما بحادثة. لانه كان يكلفني ان انا قشوة ما ماكو داعي لتفيث الوقت بهذا الشكل بس انتم طالعوا هم طالعوا ثم لاحظوا عدكم تقبلوا او ما تقبلوا انا بحدود ما دققت ما رأيت في عين هذا يعني يروح صحيحة وحلو وحلو وحلو. هذا شاهد يشهد فاروه لي معنى غيرك أنه صاد مؤمنك لا لا ما كُبَك الفارق هذا فارق... فرق الأخرى هو يوضي الله ما كُب تناقب هو هذا يصبح شهاد جمعاً علمي أنه إذان إذان لم يكن العنوانان باعتبار تقاربهما أحياناً عبر عن مال بكل التعبيرين هذا هذا هو بنفسه يصبح شهاد جمعين خب هذا الفرق الجزء نجمع بين صدر الرواية ودين الرواية نجمع بين النصين الواردين في رواية واحدة نجمع بينهما بهذا الجمل هو هذا خبصة بعد فكروا بي اكثر هذا خلاصة ما عندي النسبة لهذا الموضوع بعد ذلك لدينا وقّدت أسئلة وقّدت مسائل حتى ننهي بحث الأراضي يعني عدة عدة مسائل حول نفس الأراضي المفتوحة عن وتن المسألة الأولى أن الأراضي التي كانت محيات حين الفتح لو عرض له لها الخراب أراضي كانت محيات حين الفتح وبيد الكفار كانت ففتحت عن وتن ثم عرض لها الخراب خروت هل يجوز في زمان الغيبة إحياؤها وتملكها بالإحياء أو تثبيت الأحقية بالإحياء على الخلاف اللي مضى أنه الإحلاق يجب التملك أو يجب الاحقيه هل يجوز هذا أو لا ما دام أنها فتحت عنوتان لو عرض عليها الخراب لا تخرج عن حكمي المفتوح عنه تبقى ملكا للمسلمين بالمعنى اللي شرحنا هذه المسألة هذه المسألة الهدف من شرحنا لهذه المسألة ابطال احتمال جرى على قلم الشيخ الانصاري رحمه الله في المكاسب. الشيخ الانصاري جرى على كرلمه هذا الاحتمال وهو انه لعله يجوز هذه الارض المفتوحه عامه بعدما انهدمت او القسم الذي انهدم فخرج عن العماره يجوز احيائه لاي شخص يريد ويصبح مالك او يصبح احق على الخلاف الذي بحثنا هذا يجوز وأقول للأمان أو صي صي رحمه الله تقلب على الكلمة وقام يعترض على على الدليلين واعتراضه وارد على الدليلين بس أنا للأمانة أقول أقول هذا مو فتو الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري هذا ذكر كاحتمال ما بنا عليه إنما هو, ب... يقول... هو يقول هو يقول ما يجوز ما يجوز إلا بإجازة حاكم الشرق هو الشغل يقول خب حاكم الشرق إذا أجاز يجوز، بسهو يقول أن حاكم الشرق إذا أجاز يجوز إلا فلا التصرف في هذه ما ممكن إلا بإجازة حاكم الشرق ها فتوى الشيخ انصاري هذا بسه ما يخص من فتوى انما مقصودنا هذا ابطال هل, هل يمكن هل نحتمل هذا وهو انه من هدم صدفتان من الاراضي المفتوحه عنوتان من هدم صدفتان يجوز احيائه وتملكه او تثبيت الاحقيه عليه أو لا, أو لا يجوز الشيخ الأنصاري ذكر وجهين طبعا من دون أن يفتيب بمفادهما ذكر وجهين في الجواز للجواز أحد الوجهين دليل الاحياء من أرضاء أخلياً في عيالك؟ والبجه الثاني رواية سليمان بن خالد بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن الناظر عن هشام بن سالم عن خليم بن خالد قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة يعني كأن ما تقول أفرض أن روايات الإحياء من أحياء أرضاند أفرض أنها منصرفة إلى لو قلنا أنها منصرفة إلى المواد الأصلي لو قلنا هكذا منصرفة إلى المواد الأصلي خو عدنا رواية سعيمان بن خالد خو هذا وارد في عنوان الخاربة بعد مو في المواد الأصلي سأل فأبى عبد الله عن الرجل ياتي الارض الخاربه فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه طال الصدقة هذا الصدقة يعني اذا صار له حق أو ملك لو صار ملك لو صار حق لكن عليه الصدقة الزكاة اللي ثابت على على كل عنده عليه الصدقة. وكأن الشيخ أغفل ذيل الرواية وهنا سيلخوي يعترض على الشيخ ذيل الرواية قل, قل قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي يؤدي حقه هذا الذيل بس نشرح كلام سيلخوي سيلخوي يقول هذا الذيل على خلاف المدعى أدل على أن هالرواية بالنسبة لسليمان بن خالد أظن قلنا فيما سبق أن الشيخ المفيد أثقه وأن جاشي قال عنه قارأ كان قارئا فقيها وجها وأيضا روى عنه الأزدي والبجلي يعني محمد بن أبي عمير وصفان بن يحيى هذه وجود ثلاثة للتصحيح سليمان بن خالد زائدا على كل هذا أنه يوجد سند آخر ما بسليمان بن خالد سند آخر عن الحلبي وعنه يعني الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله فحتى لو لم نقبل رسول بن خالد خب خلبي ناقل هذا بسند صحيح الى الامام الصالح سلام الله عليه ناتي الى ارادات السيد الخوئي رحمه الله على الشيخ الانصاري او قل على كلام من هو الشيخ الانصاري ما كان يفتي ما كان يؤمن بي بس ذكر ك كاحتمال الخوي يعترض عليه يقول اما الدليل الاول وهو ادله من احيا ارضا فلا شك ان من احيا ارضا منصرف الى ارض ليس لها مالك من أحيا أرضاً أرضاً ليس لها مالك من أحياها يملكها أو له حق الأولوية وادله المفتوحة عن وتن دلت على أن هذا إلى مالك مالك المسلمون ولو شككنا أنه بعد الخراب خرج عن ملك المسلمين او لا مقتضى مختلفة بقايا على ملك المسلمين خب فأدلة من أحياء ما بيث الفائد أما رواية سليمان بن خالد أو قل رواية الحلبي على على السنة الاخير اللي البصر رواية سمع المان بن خالد السيد الخوي يقول هذا على صلاة المدعاء أدل لأنه ذكر في ذيله فإن كان قال فإن كان يعرف صاحبها الإمام قال فليؤدي إليه حقه وهنا نحن نعرف صاحبه صاحبها صاحبه المسلمون فليرجع إلى المسلمين هذا اشكال السيد الخوير رضو الله تعالى عليه على الشيخ الانصاري او على كلام قاله الشيخ الانصاري وان لم يفتبه المسألة الثانية بل لا المسألة الثانية الإرادة ذكرناهما وذكرنا الإرادة الإرادة على الوجه الأول والاراد على الوجه الثاني ذكرناهما المسألة الثانية هل يمكن أن نتملك شيئا من تراب الأرض المفتحة عن وتن نأخذ نروح نأخذ من الأرض المفتوحة نتن تراب نجيبه إلى بيتنا نص نصنع منه كوز نصنع منه آجر نبني به بي بيتنا هل هذا جائز هنا؟ يفصل السيد الخوي رحمه الله بين تراب الارض المفتوحه عن متان ما لم يخرج و صار كذبال مثلا خارج عن عن حاجه الارض لصالح الارض افضوا وحفروا بئرا والترابون انيرب بيطلع البره عاد ما الارض ما محتاجه اصلا لصالح الارض يطلعوا وبين تراب لا لا زال من الارض جزء من الارض فيقول التراب الذي يكون جزءا من الارض تشمله اطلاق او عموم أو اطلاق الادله للمسلمين الارض المفتوحه عن وطن المسلمين فأنا أروح اخذ من منناك ترابا استفيد منه لتعنير بيتي أو أصنع منه اجور أو كوز أو ما شابه لا يجوز أما التراب تراب الذي أخرج لصالح المفتوح عن متن لصالح الأرض المفتوح عن متى. كالبئر الذي قفر والتراب ونذب يطلعوا بره يرتحون عنوان يقول هذا بعد خرج عن عنوان أنه أنها أرض مفتوحة عنوان هذا التراب خرج عن هذا العنوان تصبح من المختار القاعدة تصبح من الأمور المباخة الأولية تجي تأخذ ذلك هذا التراب أخر هذا التفصيل الذي يذكره سيد الخوي رحمه الله فإن صح هذا التفصيل نستطيع أن نتعدى إلى شيء هذا الشيء بعد ما قال السيد سيد الخوي لكن إن صح هذا التفصيل نستطيع أن نتعدى إلى هم وهو هذا اللي أنا أقوله الأخشاب الأخشاب طبعا جزء من ال من الأشجار من أشجار من أشجار الأرض المفتوعة متى موجود واحد يأخذ ويقصب ويجيب إلى بيته يستفيد منه ولكن الأخشاب التي تقطع بعادة عندنا أشجار تقطع من الأشجار لصالح الأشجار هذا ما أدش يسمونه قلمه ما أدش منها. بل تقليم يقطعوه أصلا لصالح الأجر ويدبوه بعد ما يرد يردبوه بر يبقوه كزبالة فأنا أجي أخذ هل هالأخشى اروح أستفيد منه في بيتي هذا أيضا نستطيع أن نقول أنه هذا بعد لم يعد خشبا لهذا الشجر بعد أن قطع لصالح الشجر فلا دليل على حرمه أخذه ويصبح كالمواحة أولية هذه هي المسألة الثانية خب المسألة الثالثة هذه مضت الإشارة اليه المسألة الأولى أظن بس نبحث بحث أفهمك المسألة الثالثة هي أنه خب هذا الخراب كلنا كلنا الأرض مفتوحة عن وقت إذا خربت هم يجوز لأحد تملبك أو إيجاد على حقل أو إيجاد على حقل لنفسه ما يوجد هذا هذا المسلمين. ما شكل قالنا في المسألة الأولى أظن قالنا هذا الحاشي. وإذا شككنا فلا بد من دليل يدل على أنه خرج من ملك المسلمين. في هالمسألة الثالثة نريد أن نبحث هذه النقطة بالذات. هل عندنا دليل؟ ما نقول إذا شككنا فنحتاج إلى دليل. يدل على خروجه من ملك المسلمين لا نقول اصلا عدنا دليل على أنه بالخراب لا يخرج من ملك المسلمين عدنا دليل على هذا وهذا ما نبحثه غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته